فإن كذبوا كف قد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفي تَرَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وإن توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.